الذين آمنوا والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الصهود والذين كفروا يقاتلون في سبيل الصهود تَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانِ تَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ, الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا